وما لكم لا تقاتلون فِي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا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 ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وياتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله اوشد خشيه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 كَدُونَ يَفونَ خَديثَ م أَطَابَكَ منِن خَتَنَة فَمِنَ الله وَماَا أَفَابَكَ منِن سَيئَة فَمِن النَبفسْتِكْ وَْرسَلناكَ للَِّّاتِ رَسُول وَكَفَ بالِلان شَيد